أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنْ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 Hələktərə mə filtribəyətləm hələ午 yələsi flatsəm mən qaqāqəklə وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ الضَّرَّاءِ لَيَقُولَنَّ هَذَانِي لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا إن لي عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنزيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على لَا نُعْرِضُ وَنَأْبِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّنِي أُجِيرُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عندي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 أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نُحِيْدٍ بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يعي الىك والى الذين من وَلِكَمْ لِلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وما في الأرض الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ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 يَوْنَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا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 Fāqiru səmauat vəl ərdə Jعل ləkum min ənfusikum əzwajan ومن ələn əzwajan əzwajan Yəzrəəkum fiyyə Ləyəsəkəm əməthləyə şey əməhə لَهُ مُنَقِّلَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَاعَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُوهُ حَنًّا وَالَّذِينَ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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقون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 فاستجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 وَلَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا أَن يُؤْتِيَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أَوْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله وَلَلَ كَلمَةُ الْفَصْلِ لَ قُضَ بَينَهُم وَإِن الظَّالِمينَ لَهُم عَذَابُ أَلم تَرَظَّالِ مِينَ مُشْفقينَ مَِّا كَسَبُ وَهُو غَاقٌِ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 رَبُّهُ عَلَا جَمْعَهُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِمُ النَّارَ وَكَانَ عَلَى ظهره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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومنهم رزقناهم في القuld والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلِ إِنَّ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 لِلَّهِ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى نُرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ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 استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا الله ما لكم من الجئ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 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ من وراء حجاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا نكنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.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 بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنُذِبَ عَنْكُمْ الذِّكْرُ سُبْحَانَ الَّذِي كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَاهُ أَشَدَّ مِنْهُمْ بِقَشٍّ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 للتَسَْووا على ظُهورِهِ ثَُّ تَذْكُرون يعمَتَ رَبِّكُمْ إذَا سْتَوَييتُمْ عَلَيْهِ وَتَقولُُ سُبُبحانََّ صَخفَرَ لَنَا هذاَا وَمَا كُنا لَهُ مُقُرنين وَإِن إِلَ رَبِّنَا لَمُن قَلِبُون وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَثُورٌ نُبِذَ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظَلَّكُمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصَابَهُ مِن رَّحْمَٰنٍ مَّثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تَوَمَىٰ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبين.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 وتدون قال اولم جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلت به كافر فانتقمنا منهم تنظر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 واجعلها كلمة باقية في عطبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم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 عِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَالْقَ بَعْضٌ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا فَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَنَّ ويكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكثر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فان ما نذهب بك فان منهم تنتظر او نري انك الذي وعدناهم فاننا علي تَدْرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ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 وَمَا نُرهِم مِنْ آيَةٍ إِلَّه أَكبَرُ مِن أُخْتِهَا وَأَخَزْْنَاهُم بِالعَزَابِلَ عََّهُ يجِعُون فقَُيَ أَّهَ السَّاحِرُ دُعُ لَناَا رَبَّكَ بِمَا عَهِذَ ع دَكَ إِ نَ لَ محُتَّدُون. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُسُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب استخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلم نا اسفنا تقنا منهم فاغرقناهم اجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَأْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ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 HÖ exercise on express ir, wird z thumbnailsattym q白a e figured out q durşuq e هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ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 طين <تقين> يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتوا وازواجكم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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان من خلقهم ليقولوا الله فان لا وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما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 إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّكُمْ مُنْتَقِمُونَ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 وَاَنَا لَا تَعْلُو عَلَى اللّٰهِ اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وإنِّي عذت بربي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لي فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ ورَقُونَ كَم تَرَكُ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ مَّنَقَّى مِنْ كَرِيمٍ وَنَعِمَتِ إِنَّا فِيهَا فَاقِهِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا طَوْمًا آخَرِينَ ثَمَّ بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين فاتيناهم من الايات ما فيه بلاء وبلين ان ها اولي إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُشْرِكِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهلككنهُ إَِّهُ كَوا مُجْرمِين وَمَا خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ل عبين مَا خَلَقُنَاهُم إِلَّا بِالحَِّ وَلَ أَكسَرَهُم ل يَعمُون إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ يَوْمَ لَا يُنْفِقُ مَوْلًى عَن ذُلٍّ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ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 ذقُ إِكَ أَ تَ العززكَرم إِ هذا مَا كُُم بِ تَمتَرُوم إِ المُتَّقينَ فيِي مَقامامٍ أَمِين فيِي جََّاتٍ عُيوم يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى رَبَّطَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ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 واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعطلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يُؤْثِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ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 وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبكَ يَقضبَينَهُم يَوْمَ القياامَتِ فيِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون سَُّ جَعلنكَ على شَرعَة مِنَ الأمْرِ فَتَّبِهَا وَلَا تَتَّبِع أَهُوَّذينَ لا يَعلمُون إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هذا بَصائِرُ لَّاسِ وَهُدَ رَحْمَةُ لِقَوموقِنُون أَمْ حَسبَ الذيينَ جَأتَرَحُ السَّّ آاتِأَ جَعللَهُم كََّذينَ آمَنُوا وَعَامِل الصَّالِحاتِ سَو أَم نَحَاهُم وَمَماتُهُم سَ كُلُّهُ وخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ طَمِعَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ رِشَارَهُ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانِ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ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 هذا كِتَابٌ نُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا لَنَسْتَنْسِقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ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 وَإِذَا طَالَ إِنْوَاعُ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ